119. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن, ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 110. ولما بلغ أشده واستوى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 فَسَغَفَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَّزَهُ مُوسَى فَقضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعْدٌ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفَرَ لَهُ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 119. قال له موسى إنك لغوي مبين 110. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 وَلََّ تَوجهَةِ الْ الق أَمَذِي يَنَ قَالَ عَسَ رَبِّي أَي يَهْذِيَنيِي سَو السَّبل وَلََّا وَرضَمَا أَمَذِي يَنَ وَجدَدَ عَلَيْهِ أُمَّ 117. قمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 118. قال ما خطبكما قال تا لا نستي حتى يصدر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 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّ الْمَأْجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْكَ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل